قال الشيخ رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الباب السابق الذي درسناه البارحه فيه النهي عن الذبح لغير الله وبين على أن من ذبح لغير الله فقد أشرك وأورد حديث عن ابن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم لعن الله من ذبح لغير الله واللعن عرفنا أنه الطرد والابعاد من رحمة الله عز وجل وهذا الباب أتباه بالباب الأول وعنوانه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله هنا يبين على أن الباب الأول من باب المقاصد الإنسان قصد الشرك فذبح لغير الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة كل واحد يذبح لغير الله يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا مشرك بالله شرك أكبر وهذا يخرج من الملة هذا الباب النهي أن يذبع في مكان يذبع فيه لغير الله وهذا ليس بشرك ولكنه من الوسائل التي توصل إلى الشرك استدل بهذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ويرصدا لمن حارب الله ورسوله من قبله، ثم قال وليحرقنا إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون كيف يستدل بهذه الآية التي فيها النهي عن الصلاة في هذا المسجد الذي بني ضرارا على أنه لا يجوز لأحد أن يذبح في مكان لله ولكن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله أشاهد من هذا أن هذه الآية وفي سورة التوبة بينت أن المنافقين وضعوا مسجدا بجوار مسجد قباء ضرارا وذكروا في القصة أن رجلا يسمى عامل الفاشق كان يكتب لهؤلاء المنافقين بالمدينة وكان بينهم صلات فأسسوا هذا المسجد حتى يجمع فيه المنافقين الذين يبيتون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولهذا جاء في الآية اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا الضرار مثل الضرة ضرار يريدون يصرف الناس من مسجد قباء إلى هذا المسجد وطلب ابن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه من أجل أن تكون دعوتهم رائجة حتى يقول للناس الرسول صلى في هذا المسجد الله عز وجل المطلع على الضمائر الذي يعلم السر وأخفى قال لا تقم فيه أبدا نهاه عن الصلاة فيه وإنما القيام يكون في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم والمسجد الذي على التقوى من أول يوم هو هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله كفرا اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين هم يريد أن يفرقوا كلمة المسلمين هذا هدفهم وكفرا لأنهم منافقون والمنافق كفره أشد من كفر الكافر لأن الكافر الصريح يهودي أو نصراني وثني تعرف أنه مشرك وأنه عدوك تحذرك لكن هؤلاء المنافقون يظهرون الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتوا يصلوا مع الناس في الوقت الذي يشاهدون فيه ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء لأن العشاء ما أحد يشاهدهم فينصرفون لا يأتون يصلون وكذلك صلاة الفجر أما الظهر والعصر والمغرب الناس يشاهدونهم وهم يريدون من الناس أن يشهدوا لهم أنهم يصلون السمع بين الله عز وجل أن المنافق حكمه في الآخرة في الدرك الأسفل من النار يعني الكفار في النار يهودي نصراني وثني في النار مشرك لكن المنافق في الدرك الأسفل دركات تدور كاسر النار لماذا لان ضرره على المسلمين اشد الكافر الصريح تعرفه لكن هذا معك ويقول انا مسلم وهو يخدعك من الداخل فهم ارادوا بهذا المسجد ان يضاروا المؤمنين ان يضاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ويعقدوا في هذا المسجد مؤتمراتهم الخاصه التي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 الرسول الله صلى الله عليه وسلم سال هل كان في هذا المكان وثن يعني هذه بوانه التي يريد ان يذبح فيها هذه الابل نذرا لله عز وجل وليست شركا ما يذبح لغير الله لكن يريد ان يذبحها لله لكن قال يذبح في هذا المكان المعين فرسول قال يسال عن هذا المكان هل كان فيه وثن يعني هل كان فيه صنم يذبح المشركون له فقالوا له لا قال فهل فيه عيد من عياد الجاهليه كانوا يجتمعون فيه مثلما كان اهل الجاهليه يجتمعون في أماكن معروفة يجتمعون فيها ويذبحون فيها وينشدون أشعارهم فيها مثل سوق عكاب والأشياء المعروفة سألوا فقالوا لا يعني هذا المكان ليس فيه وثن وليس فيه عيد من عياد الجاهلية ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوفي بندرك يعني اذبح في هذا المكان نحن نأخذ من هذا لأن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو تشريع للمسلمين جميعا ليس لذلك الرجل وحده فقط وإنما للمسلمين جميعا فأي إنسان يريد أن يذبح ذبيحه لله عز وجل ولكن هذا يريد أن يذبح عند القبة الفلانية فيه قبة مزار يزورون هذا المكان وينذرون لصاحبه ويذبحون له فإذا كان يريد أن يذبح هذه الذبيحة لله عز وجل فلا يجوز له أن يذبحها في ذلك المكان لأن هذا المكان معناه وثن يأتون يذبحون فيه لغير الله ويطلبون من صاحبه ما لا يطلب الا من الله فلا يجوز للمسلم أن يذبح ذبيحته لله عز وجل في هذا المكان لأن هذا وسيلة إلى الشرك ليس شركا ولكن وسيلة إلى الشرك مفهمنا هذا؟ هذا هو الهدف وهذا هو الغرب فإذا كان هذا المكان يعني فيه مزار ثم الان ما يسمونه وثن يسمونها مقام مقامات مقام أو قبة لولي من الأولياء أي ولي سموه من الأولياء وياتون ويأتون يذبحون له ينذر لهم تلك النذور لا يجوز لمسلم أن يذبح في هذا المكان لله يعني إذا أراد الذبح لله فيذبح في مكان لا شبهة فيه لأن هذا وسيلة ومن رأىك تذبح عند هذه القبة ما يقول أنك تذبح لله لأن الناس عادتهم أنهم ما يأتون يذبحون إلا لهذا الولي ويطلبون منهم ويطلبون من الله أنت لا تريد تعمل مثل ذلك العمل لكنك إذا ذبحت في هذا المكان فماذا سيقول الناس يقول شوفنا يذبح. عند هذا القبر معناه يذبح لصاحب القبر اذا اردت ان تذبح ذبيحه لله ان تنذر لله نذرا فعليك ان توفي بنذرك كما جاء في الحديث قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك لان النذر هو الزام النفس او الزام الإنسان نفسه بشيء غير واجب يعني هو كان قبل ان يلزم نفسه غير واجب ولكن اذا ألزم نفسه به صار واجبا وعليه أن يوفي بذلك النذر. من نذر لله من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي لا وفاء لنذر في معصية الله. عفواً بنذرك فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله. ولو أن إنسان نذر أن يذبح الولي فهذه معصية. لا يجز له أن يهذب ذلك النذر ولا يلزم به. لأنه حرام عليها أن يعمل ذلك ولا في ما لا يملكه بالآدم شيء ما تملكه ما تقول أنا أنذر أن اعطي الناس ملايين الريالات انت ما عندك شيء يعني الإنسان ما ينذر بشيء يملكه أنت تملك شيئا فتنذر لكن إذا لا تملك شيئا ما تنذر بحقوق الناس إنسان يشوف إبل أمامه ويقول أنا أنذر بهذه الإبل لله ما عشرك ما فيها أنت لا تملكها اذا الإنسان إذا ألزم نفسه بنذر فعليه أن يفي به. إذا ألزم نفسه بنذر في معصية لا يجوز له أن يفي بذلك النذر. إذا أراد أن يذبح لله فلا يذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله. هذا هو القصد من هذا الباب الذي أورده بعد الباب الأول. الباب الأول النهي عن الشرك وهو كفر بالله عز وجل. من ذبح لغير الله فقد أشرك. لعن الله ذبح لغير الله أما الباب الثاني فهو يبين أن هناك وسائل قد توصل الإنسان إلى الشرك فعليه أن يتجنب ذلك والمسلم دائما لا يضع نفسه في مواقع الشبه حتى يظن الناس به السوء اذكروا أو نذكر لكم هذا المثال من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في هذا المسجد يعتكف في رمضان الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان الإنسان يبقى في داخل المسجد ما يخرج إلا لحاجته فيبقى في الليل والنهار معتكفا للعبادة يتلو كتاب الله يتعبد يصلي لا يخرج من هذا المكان إلا لحاجة ضرورية لقضاء الحاجة ثم يعود المعتكف هذا يجوز لزوجته أن تزوره في المسجد تأتي له بشيء مما يحتاجه وربما تسأله عن شيء أو يوصيها بشيء فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت عنده صفية زوجته فكان يتحدث معها فدخل اثنان من الناس فشاهدوا المرأة هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسرع في المسير فنادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم إنها صفيه يعني انها زوجته ليست برأة جنبية قالوا سبحان الله نحن لا نشك يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فهو خشي عليهم أن يحدث لهم من الشيطان شيء ويوسلس لهم أن هذه امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دفع هذه الشبهه عنهم حتى لا يقعوا في ذلك الوهم فأنت إذا ذبحت عند هذا القبر الذي يذبح عنده لغير الله من شاهدك سيقول انظر لفلان رجل طيب فاضل وكذا ولكن يذبح لغير الله فالإنسان يعني يدفع عن نفسه الشبه وهذا وسيلة موصلة إلى الشرك نستفي بهذا وننتقل لمواضع الزيارة والأماكن التي تزار في المدينة لأن بعض الحجاج قد يريد السفر إلى مكة وزيارة المشروعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لا تشد الرحال من بلد إلى بلد من أجل العبادة إلا إلى ثلاثة مساجد أما الرحلة لأي بلد أخرى من أجل التنزه من أجل التجاره فهذا ليس ممنوعا لكن إذا أردت اجرا وثوابا من الله عز وجل فلا تشد رحلك إلا إلى هذه الثلاثه المساجد مسجد الكعبة لأن الكعبة الصلاه فيها بمئة ألف صلاة يعني ثواب الصلاة التي, التي تؤديها في الكعبة أجرها يساوي مئة ألف صلاة فيما سواها من المساجد وهذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة يعني الثواب الذي يتحصل عليه الإنسان في أداء الفريضة في هذا المسجد مثل ما يتحصل على ألف صلاة في سواه من المساجد الأخرى يعني ليس معنى الإنسان إذا صلى معنا له ألف صلاة يترك حتى كمل الألف وإنما المقصود به الثواب الصلاة لا بد منها ولكن الثواب هكذا يضاعف وكذلك في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فكل إنسان أراد أن يشد رحله من بلد إلى بلد من أجل الثواب لا يجوز إلا إلى هذه الثلاثة المساجد ما عداها فلا يجوز لا يجوز الإنسان يشد رحله إلى الولي الفلاني أو إلى القبر الفلاني أو إلى الجبل الفلاني من أجل أن يتحصل الثواب هذا ممنوع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد ذلك لا تشد الرحل إلا إلى ثلاثه مساجد أي من أراد التواب من الله عز وجل فيأتي إلى هذه الثلاث المساجد وهذا الذي فهمه الصحابة يعني يجب على المسلم أن ينظر في فهم الصحابة كيف فهموا هذه الأحاديث وكيف فسروها وكيف عملوا بها لا نعترض بما نجده في الكتب تجد في الكتب الزيارة للولي الفلاني وللولي الفلاني لك الاير كذا ولك الاير كذا هذا كله لا قيمه له لان التشريع هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما قاله الخلفاء الراشدون وذلك لانه قال عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والدين بحمد الله كامل لم نستطع أن نأتي بما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا أكثرنا ملتصر على الفرائض لكن النوافل التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينها قد لا نستطيع أن نقوم بها وهي مشروعه ولكن النفوس تتشوق إلى الشيء الممنوع ابو جهين الانسان ما منع اذا قيل هذا حرام قال ليش حرام طيب في شيء حلال لماذا ما تعمل هذا الحلال المباع وتترك هذا اذا فهم الصحابه على انه لا يجوز شد الرحل من بلد الى بلد للعباده الا الى هذه الثلاثه المساجد من اين لنا الدليل ماذا صنعوا ابو هريره رضي الله عنه وهو من احرص الصحابه على فعل الخير ظن على أن جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى انا له فضل فسافر ذهب إلى جبل الطور ورجع فقابله صحابي آخر اسمه أبو بصير فقال له من أين لأنه راه مسافر شد الرحل وجاء على بعيده راجع من أين قال من الطور من أين قال من الطور قال لو علمت ذلك لم تذهب يعني لو علمت بسفرك من أول يوم لم تسافر قالوا ماذا قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ثم ذكر له هذا الحديث انظروا الآن فهم الصحابة أبو هريرة ما بلغه لو بلغه لم يذهب وليس هذا أن أبو هريرة من اقل الناس حديثا بل هو اكثر الصحابه حديثا ولكنه لم يطلع على هذا الحديث بدليل ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يطلع على حديث اطلع عليه عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر الصغير اطلع على حديث لم يطلع عليه لا ابو بكر ولا عمر ما هو هذا الحديث حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد كثير من الناس عن الاسلام قراءة طلاب العلم حروب الردة في ايام ابي بكر رضي الله عنه الذي حفظ الله به الاسلام فهناك جماعه امتنعوا من اداء الزكاه لان الله عز وجل ذكر في كتابه خذ منهم صدقه تطهر بها وتزكيهم فظنوا على ان الصدقه هذه التي هي الزكاة لا تؤدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي ياخذها منهم ويدعو لهم بعد وفاه الرسول ما يحتاج ما يدفع الصدق التي هي الزكاه فقال رسول فقال ابو بكر رضي الله عنه اما ان يدفع واما ان نقاتلهم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاه ثم في الحديث هذا فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم ليس في هذا الحديث لفظ الزكاة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كيف تقاتلهم وهم يصلون؟ ما يجوز هذا؟ فقال أبو بكر من حق الشهادة الزكاة لأنصل عليه صلى الله عليه وسلم يقول أمرونا بثلاثة يشهدوا لا إله إلا الله و محمد رسول الله. هدرك واحد ويقيم الصلاة هدرك الثاني. ذكر هناك قال إلا بحقها وحسابهم على الله فأبو بكر يقول من حق الشهادة الزكاة لابد أن يؤدونها وعمر بن خطاب يقول هم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلوا كيف نقاتلهم هم الآن يختلفون في هذا الحديث في كلمة بحقها عبد الله بن عمر عنده رواية حفظها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في الصحيح الروايتان في صحيح البخاري. ومرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويطيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعل ذلك عاصموا مني دماؤهم وأموالهم هذا الحديث اطلع عليه عبد الله بن عمر ولم يطلع عليه بن الخطاب ولم يطلع عليه أبو بكر مع شدة الملازمة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن أبي بكر وعمر دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا أبي بكر وعمر يعني لشدة الملازمة دائما معهم ولكن فاتهما هذا الحديث وهذا بين به العلماء يردون به على المتعصبين يعني الأئمة الأربعة كلهم كل واحد منهم يقول إذا وجدت قولي وخالب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط كل إمام يقول هذا القول الإمام مالك والإمام احمد والإمام أبو حنيفة والإمام احمد كل واحد والإمام الشافعي كل واحد منهم يقول إذا وجدتم قولي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم المتعصبون المتأخرون يقولون لا يمكن أن يخفى على هذا الإمام حديث ما قاله لابد أن أخذ به وهذا صحابي بل ابو بكر المشير له بالجنه وعمر المشير له بالجنه الملازمان لرسول صلى الله عليه وسلم خفي عليهم هذا الحديث وطلع عليه ذاك الصغير من الصحابه رضوان الله عليهم جميعا اذا ابو هريره وهو اكثر الصحابه حديثا خفي عليه ذاك الحديث وطلع عليه ابو بصير والصحابة دائما منهجهم انهم اذا وجدوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزونه اذا نحن نقول الزياره التي نريد منها الاجر والثواب ان تكون لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وللكعبه وللمسجد الاقصى الذي اخذه اليهود على المسلمين واخذه بتجسير المسلمين ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ويقول ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم اذا انت يا اخي نيتك وشد رحلك للحج ثم نويت أن تزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أنت إذا وصلت المدينة ودخلت هذا المسجد ولا تدخل إلا على طهارة على وضوء حينما تدخل المسجد إن وجدت الإمام يصلي أي الناس يصلون فتصلي معهم الفريضة دخلت في وقت غير وقت صلاة أنت تصلي تحية المسجد ثم بعد ذلك تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام المعروف الذي تعرفه أنت تسلم به لا تتكلم بأشياء أخرى فتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته إن أردت أن تضيف شيئا وتقول شهد نشهد أنك بلغت الرسالة أديت الأمانة ونصحت الأمة فهذه شهادة حق أقول هذه شهادة حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة ولم يترك شيئا ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم وقدم كل ما تحتاجه هذه الأمة في دينها ودنياها أنزل الله عليه هذا الكتاب الذي لم يفرط الله به من شيء كما قال تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم السنة وهي وحي، لأن الله يقول على رسوله وما ينطق عن الهوى إنه ألا وحي يوحى، ويقول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إذن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، وهي مفسرة وموضحة ومبينة للقرآن، وهذه الطائفة التي يسمونها فصول قرآنيون. ويقول نكتفي بالقرآن ولا حاجة للسنة هؤلاء من أضل الناس لأن القرآن لم يأتي فيه التفصيل لكل ما طلب من المسلم القرآن قالوا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة ما قال صلاة الظهر أربع ولا العصر أربع ولا المغرب ثلاث ولا العشة أربع ولا الفجر ركعتين تقرأ القرآن كله من أوله لاخره ما تجد هذه الصلوات بهذه الأعداد ولكن في ليلة في الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الفرائض كلها تنزل من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فريضة الصلاة فالله عز وجل استدعاه وعرج به للسماوات العلى وفرض عليه هذه الصلاة خمسين صلاة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا الإسرى كان من مكة إلى بيت المقدس والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلم وعري به إلى السماوات فلما وصل السماء الدنيا استفتح جبريل استفتح بمعنى أن السماء لها أبواب محروسه فحينما طرق الباب قال الملائكة من قال جبريل قالوا ومن معك قال محمد قالوا وقد بعث إليه قال نعم فقالوا مرحبا به يعني عندهم خبر على أن محمد سيبعث ولكن لا يدرون متى لأن هذا العلم عند الله لا يعلمه إلا هو فلما قال لهم محمدا رحبوا به فتحت له السماء الدنيا ثم السماء الثانيه والثالثه والرابعه الى السماء السابعه ثم الى حيث شاء الله ثم فرضت عليه الصلوات خمسين صلاه فلما نزل وجد موسى لانه في غراجه وجد في السماوات كل سماء فيها نبي من الانبياء اولهم ادم فسألهم موسى ماذا فرض عليك ربك فقال فرض علي خمسين صلاه فموسى عليه السلام أشفق على هذه الأمة لأن الأنبياء بعضهم مع بعض لا فرق بينهم ما في خلاف بين الأنبياء دينهم واحد وإنما الخلاف في الشرائع فقال إن أمتك لا تطيق ذلك ارجع فاسال ربك التخفيف فاني قد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما فرض عليهم فلم يستطيعوا فالتفت إلى جبريل استشيره فقال نعم أشار إليه بأن نعم فعرج به مرة أخرى فسأل التخفيف، فحطت عنه خمسا وفي رواية عشرا ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى كلما جاء إلى موسى وسأله طلب منه أن يعود ويسأل التخفيف، وانظروا لرحمة هذا النبي بهذه الأمة حتى صارت خمس لوات، طلب منه أيضا أن يعود وهذا الواقع الان خمس صلوات ولا تؤدى الا ما شاء الله فطلب منه ان يعود فقال اني قد استحييت من ربي يعني استحي من التردد يروح ويرجع يروح ويرجع كلما جاء اليه حط عنه شيئا وهكذا فقال اني قد استحييت من ربي بل وأسلم واسلم فنادى مناد خففت عن عبادي امرت فريضتي وخففت عن عبادي هي في العمل خمس وفي الأجر خمسين في العمل خمس كما نصلي الآن خمس صلوات وأجرها خمسين صلاة لكن لمن يكون لمن ينقرها نقر الغراب لا لمن يؤديها كما أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني نزل عليه جبريل فصلى به صلاة الصبح مثل ما نصلي في أول الوقت ثم صلى به الظهر ثم صلى به العصر ثم صلى به المغرب ثم صلى به العشاء يعني جبريل هو الإمام ورسول يقتدي به في اليوم الثاني نزل مرة أخرى وصلى بهذه الصلوات في آخر الوقت اولا في أول الوقت والثانية في آخر الوقت فقال الصلاة بين هذين الوقتين الصلاة بين هذين الوقتين هذه الصلوات بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ونقلوها عنه كما نصلي الآن وقال الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي نقلت صلواته عليه الصلاة والسلام بجميع عركاتها إذن الذين يقولون نكتفي بالقرآن هؤلاء ضالون مضلون يريدون أن الناس وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الطائفة ستظهر في آخر الزمان وستقول مثل هذا القول وقد ظهرت. فيجب على المسلم أن يعلم على أن السنة والقرآن لا فرق بينهما في الأحكام ما عدا التعبد وهو الصلاة. فلا تعبد بالقرآن، نصلي بالقرآن ولا نصلي بالسنة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول وأنزلنا إليك الذكرى. لتبين للناس ما نزل اليهم انزلنا اليك الذكر هو السنة لتبين للناس ما نزل اليهم هو القران فالقران كما سمعنا الله يقول فيه اقيم الصلاه واتوا الزكاه فلم يبين عدد الصلوات ولم يبين يعني انصب في الزكاه وانما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذه الصلوات التي بينت يجب علينا ان نؤديها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نؤديها جماعة لأن المساجد ما بنيت للزينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر أول عمل بدأ به بناء المسجد أول عمل بدأ به بناء المسجد ولهذا يجب على المسلمين جميعا إذا عملوا مخططات لمبانيهم أن يجعلوا مكانا للمسجد وأن يبداوا بالمسجد حتى يتمعون فيه ويصلون فيه وصلاه الجماعة واجبة وليس فيها عذر لأحد إلا الذي لا يستطيع للمرض وما يشبهه من الاعذار أما غير ذلك فلم يأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى للأعمى أعمى جاء إلى رسول عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله بيني وبين المسجد حفر وليس لي قائد يقودني إلى المسجد وهذا عذر أعمى وليس له قائد يقوده فأجن له في الأول لما ولى دعاه قالوا هل تسمع النداء هل تسمع هي على الصلاة قال نعم فقال أجب لا أجد لك عذرا كذا يجب علينا أن نؤدي هذه الصلاة جماعة في هذه المساجد وكثير من الناس تهاون بهذه الصلاة ولهذا ينبغي للحجاج خاصة وللمسلمين جميعا حاج وغير حاج أن يحافظ على هذه الصلاة جماعة لكن أقول إذا كان الحاج كان مقصرا قبل الحج وهو جاء تائبا راجعا إلى الله عز وجل فمن علامة قبول حجه الذي سيكون مبرورا إن شاء الله أنه حينما يرجع يغير من وضعه الأول إذا كنت تتساهل في صلاة الجماعة إذا كنت تتشاتم وتتخاصم مع الناس إذا كنت لا تحسن إلى الناس فإذا رجعت وغيرت من هذا الوضع وأصبحت محافظ على صلاة الجماعة في أوقاتها في المساجد وأصبحت أساليبك مع جيرانك وإخوانك واهلك طيبة فاعلم أن هذه بشرى أما إذا رجع الإنسان وعاد لما كان فيوسف عليه ويخشى عليه إذن هذه الصلاة لابد أن نؤديها اذا أنت إذا جئت لهذا المسجد تصلي فيه ما تيسر لك بعد أن تصلي تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام المشروع الذي سمعنا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته نشهد أنك بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ثم يتقدم قليلا ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه ثم يتقدم قليلا ويسلم على عمر رضي الله عنه لأن الثلاثة جميعا في هذه الحكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم معه في الدنيا وفي الآخرة ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم وعلى المسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول يقول من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة إذن كلما أكفرت من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصلت على هذا الأجر العظيم من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشر والله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومحبة رسول صلى الله عليه وسلم هي في متابعته محبته أن تتابعه فكل ما أمرك به تعمل به وكل ما نهاك عنه تنتهي عنه هذه المحبة الصادقة وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم اذا المحبه الصحيحة الصادقة هي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمر به والانتهاء عن جميع ما نهاك عنه فالله نهاك عن الكذب نهاك عن الغيبه نهاك عن النميمه وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاك عن هذه الاعمال السيئه جميعا فعليك ان تمتثل ما امرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاك عن الشرك والله عز وجل نهاك اولا واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين احسانا نهاك عن هذه الامور فعليك ان تنتهي عنها اذا كنت تحب رسول عليه الصلاه والسلام المحبه الصادقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحديث في الصحيحين رسول الله عليه الصلاة والسلام قال في حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين انظر هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني هذا غير ممكن ولا يمكن يكون إيمانك كامل وأنت بهذه الصورة قال عمر رضي الله عنه والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر الآن كمل إيمانك إذن هذه محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ننظر ماذا عمل ابو بكر, بكر وعمر وغيره من الصحابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل الذي عملوه تطبيقا لهذه المحبه هو متابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدموا انفسهم عن نفسه كان ابو طلحه في غزوه يحج يقدم نفسه للسهام تاتي فيه حتى لا تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون أنفسهم على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء له إذن هذه المحبه الصادقه المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتبع ما يقول كثير من الناس نحن نحب الرسول عليه الصلاه والسلام نعمل له مولد ونذبح ولا تنشد القصائد وهذه القصائد بعضها او بعض ابياتها يصل الى الشرك كما يقول فيها صاحبها ومن علومك علم اللوح والقلم يعني يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علم علمه أكثر من علم الله عز وجل لأن ما في اللوح والقلم هو من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من من معنى تبعيضية ومن علومك علم اللوح والقلم فهذا غلو وإطراع ويقول يعني يوم القيامة يقول من لمن به؟ يلوذ بالله عز وجل ويتوجه إلى الله عز وجل فهذا الإطراء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إياكم والغلو ثم أخبر على أن النصارى واليهود غلوا في أنبيائهم ولذلك قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا لا تتخذوا قبري مسجدا هذا الحديث الصحيحين وهنا أريد أن أنبهكم على شيء يحتج به الناس الذين لا يعلمون يقولون قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذن يجوز أن ندخل في المساجد وهذا ينبغي أن نتنبه له واسمعوا الآن الجواب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد بل هو في بيته في حجرته بل في حجرة عائشة رضي الله عنها لأن المسجد لم يكن بهذه التوسعة هذه الحجر كلها خارج المسجد وحينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نعود به إلى مكة حيث هاجر أو نذهب به إلى بيت المغنس حيث الأنبياء اختلفوا أين نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ابو بكر رضي الله عنه وروى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانبياء يدفنون حيث يموتون ان حل الاشكال لان الصحابه لا يخالفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا صنع الصحابه جروا شحبوا السرير وسحبوا السرير ابعدوه عن المكان وحفروا له تحت السرير حيث يموتون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في بيته حيث مات بعد ذلك توفي أبو بكر رضي الله عنه فدفن بجوار صاحبه وبقي مكان يكفي لواحد كانت عائشة رضي الله عنها تريد أن تكون هي فيه في هذا المكان تدفن فيه إذا ماتت لكن أبو نولى المجوسي طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو لؤلاء المجوسي المجوس وأشباههم يخططون للإسلام من بداية الإسلام اولا كان عبد الله بن نسبة اليهودي الماكر ثم بعد ذلك أبو المجوسي نفذ هذا العمل في عمر رضي الله عنه حينما كان هذا الرجل بيده صنعة وكان يؤدي بعض المبالغ لسيده لأنه كان مملوكا ف. جاء واشتكى على عمر بخطاب رضي الله عنه أن عن سيده المغيرة يطلب منه مبلغا زائدا فسأل عن صنعته فأخبر على أنه عند بيده صنعة عظيمة كثيرة يعني يدخل مبلغ كثير من المال فكانه قال له أي عمر بخطاب قال لهذا الرجل قال يعني لعل المبلغ الذي يطلب منك كافي لأنهم أخبروني أنك تصنع حتى الرحة الذي يمشي يعني يشتغل على الهواء فالرجل قال كلمه قال لاصنعن لا لك رحا يتحدث به في المشرق والمغرب فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد توعدني يعني فهم هذه الكلمه انها توعد لقد توعدني مع اني اردت به خيرا استمر الرجل يخطط له وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي ينبه للصلاه هو الذي يصلي بالناس فترصد له وعمل له سكين مسموم حدده من الجانبين وسقاه بالسم ثم اختفى في المسجد ودخل مع المصلين وعمر بخطاب رضي الله عنه جاء ينبه الناس الصلاه الصلاه ثم جاء وتقدم ولما قال الناس اشتوا للصلاه ورفع صوته بالتكبير كبر الخبيث هذا انقبض عليه بالسكين فطعنه طعنات منها طعن في بقني فقال اكلني أكلني الكلب فسكت الصوت الناس اللي يصلون في الصهوة الأخرى ما يدري ماذا حدث لكن عمرو الخطاب كان صوته جهوري لم يسمعوا الصوت حدث ما حدث فقتل حوالي 12 بسكينه وهو شارد خلاص ماشي فجاء واحد رمى عليه برنس قطى فانحر نفسه طاب رب الله عنه قتل بهذه الصفر ثم ربطوا له على قطعنه وجاؤوا جربوه وعطوه اللبن فلما شرب اللبن صار يطلع من نفس القطعنه فعرف انهم ميت وكذلك عرفوا انه ميت الشهد معنا الذي نريد ان نتحدث عنه انه ارسل عبد الله بن عمر ابنه قال اذهب الى ام المؤمنين عائشه وقل لها عمر يبلغك السلام ولا تقول أمير المؤمنين فاني لست الآن بأمير واطلب منها إذا رضيت أن تأذلي أن أدفن مع صاحبي فإن أدنت فنعم وإن لم تأذن فأدفنوني مع المسلمين في البقيع ذهب عبد الله بن عمر وبلغ السلام وجاء وهي تبكي على هذا الحادث الأليم ثم أخبرها بطلب عمر فقالت نعم موافقة فقال له ايضا إذا أخذتمون على النعش ووصلتم إلى الباب إلى المكان هذا فاستاذنوا منها مرة أخرى لأنها ربما أذنت وأنا على قيد الحياة حياء مني لكن إذا مت الأمر يختلف فلما جاءوا ايضا وقفوا على الباب واستاذنوا منها فأذنت فدفن مع صاحبي إذن الحجره هذه كانت خارج المسجد فلما كثر الناس واحتاجوا إلى الزيادة في أيام إمارة عبد العزيز عمر بن عبد العزيز في أيام عبد الملك فتشاوروا في الزيادة فنزعوا الملكية من البيوت المجاورة وماذا يصنعون عملوا في هذا المكان بناء بهذه الصورة يعني هذه الحجرة عاملوا بناء هكذا يعني يبدأ مسنم من عند المسجد من عند وراء القبر ويستمر حتى هنا بحيث أن الإنسان إذا استقبل القبر لا يستقبله يعني هنا يأتي المكان مسنم أظن تعرفون أصحاب الأمور الهندسية يعرفون هذا يعني بناء هندسي أنه بدأ بهذا الشكل وانتهى بهذا الشكل بحيث أن الإنسان إذا كان هنا بعيدا ما يستقبل القبر لأن القبر منتد طويل هكذا لكنه ما يستقبل إلا هذا هذا الذي اتفق عليه الصحابة الموجودين في ذلك التاريخ. بل التابعون ما في احد من الصحابة التابعون واستمر الامر على هذا والعلماء كلهم وافقوا على هذا وتبين على ان هذا هو يعني ليس ادخي اي سبني او ليس القبر في المسجد وانما ضم هذه الاماكن من اجل الحاجة للصلاة فيها وعمل هذه الاحتياطات تسمع من الناس الاخرين الذين يدفنون في المساجد يقولون ان الرسول دفن المسجد. ولهذا قالت عائشه رضي الله عنها كما في صحيح البخاري لولا انه خشي ان يعبد لابرز قبره وضع في هذا المكان حتى لا يتخذه الناس ويعبدونه من دون الله لانه مات وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الا لا تتخذوا قبري مسجدا والمسجد هو الذي مهيا للعباده اذا القبر وصل عليه الصلاه والسلام كان في بيته وليس في داخل المسجد وليس هناك حجه لمن احتج بذلك ولهذا المساجد او القبور التي تبنى المساجد التي تبنى على القبور او القبور التي بضع في المساجد هنا الناس العلماء بينوا كيف يكون في هذا القبر ان كان القبر هو موجود اولا وجاوبا المسجد عليه فهذا المسجد ينقض ويبنى مسجد آخر لأنه معتدي على ما كان قبله أما إذا جاءوا بإنسان ودفنوه في داخل المسجد فهذا القبر هو الذي ينبش ويدفن في مكان آخر فهمنا هذا؟ يعني لا بد من هذا إن كان القبر موجودا وجاءوا جماعة وبنوا عليه مسجدا فهذا المسجد هو الذي يهدم لأنه معتدي جاء على من كان قبله موجودا فيهدم ويبنى مسجد آخر وإن كان القبر يعني أدخل في المسجد وهو موجود فالقبر هذا ينبش ويدفن في مكان آخر ولا ضرر عليه لأنه إذا بقي في المسجد هذا يكون وثا من الأوثان التي لا يجوز للمسلم أن يصلي إلى القبر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصل للقبور ولا إليها لا تصلي للقبور هذا ما يجوز مطلقا وهذا الشرك ولا إليها لأن هذا أيضا فيه شبهة فينبغي أن يجتنبه فالإنسان ما يأتي يستقبل القبور ويصلي إليها وان كان يصلي لله عز وجل نرجع للزيارة الزيارة كما عرفنا نصلي في المسجد ما تيسر ونكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلمنا على الرسول عليه الصلاة والسلام أول مرة فلا حاجة للتكرار كل يوم تذهب كل يوم تذهب لماذا؟ لأن رسول عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم في أي مكان كنت وصليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاتك تبلغه لأن هناك ملائكه مكلفون بهذا العمل يسمعون منك السلام ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما التردد فهو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنت حاجتك الصلاة والسلام علي صلي علي حيث كنت وسلامك سيبلغ أما أن السلام إذا لم يكن يبلغ الرسول عليه الصلاه الله عليه من الشخص إلا إذا وقف عليه فهذا فيه حرج على المسلمين وهذا الدين يُصب المسلمون الآن أكثر من مليار هل يستطيعون كلهم يأتوا إلى المدينة حتى يسلمون على الرسول؟ لا. إذن المسلم يصلي وهو في مكانه. وهذا ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة كانوا يصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في المسجد. ولم يعرف عن صحابي أنه وقف على قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه إلا عبد الله بن عمر في حالتين. الحاله الاولى اذا اراد ان يسافر لعمرة او لحج او لاي غرض اخر اذا اراد أن يسافر من المدينه جاء وصلى في المسجد ما تيسر له ثم جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر وعلى ابيه ثم سافر اذا رجع من سفره عمل مثل ذلك يدخل المسجد فيصلي ما تيسر له ثم ياتي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على ابي بكر ثم على ابيه هذا الذي يعمله عبد الله بن عمر فقط في هذين الحالتين ما عدا وهو موجود في المدينه لا يتردد على القبر إذن ايها المسلم عليك ان تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون لان سنتهم سنه فهذه الزياره المشروعه في هذا المسجد الصلاة ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على صاحبيه وينبغي للمسلم أن يحرص في هذه الفترة التي هو متفرغ فيها للعبادة وانه لم يأتي من بلاده ويترك أهله وماله واولاده إلا من أجل هذه العبادة وقد شد رحله لذلك أن يكثر من أعمال الطاعات أن يكثر من أعمال الطاعات قراءة القرآن والصلاة وذكر الله عز وجل لأن هذه من الأمور التي يجمعه الإنسان رصيد في سجل حسناته الرصيد كل واحد الآن يجمع في هذه الدنيا مال يعله رصيد افتح له يعني حساب في البنك كلما حصل مبلغ زاد وضعه في هذا المكان اذا أنت لما تأتي هنا كل عملك هذا زائد يعني أنت الآن تؤدي الفرائض التي تؤدي في بلدك لك أن تؤدي أعمال أخرى اذا فعليك في هذه الفترة أن تجمع قدر ما تستطيع حتى تدخله في هذا السجل لان يوم القيامه ينشر لكل واحد منا سجل لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها وقالوا يا والدتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها اذن الاعمال كلها تسجل لنا والله نبهنا في كتابه بقوله فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره فاذا كان اكثر من مثقال ذره من صدقات وصلاة وصوم وحج وقراءة القرآن فهذه أشياء عظيمة تسجل لك في هذا السجل لأن يوم القيامة لابد من مقاصة بين العباد نحن نقول أن من أعظم التوبة النصوح أنه يأتي الإنسان حاج لأنه حينما يأتي حاج معناه كأنه يريد أن يتفرر من هموم الدنيا جميعا ومن أعمالها ويأتي إلى الله عز وجل وهذه أعظم سفرة وأعظم رحلة في حياة المسلم هذه الرحلة من أعظم الرحلات في حياة المسلم لأنك شددت رحله من بلادك إلى بيت الله عز وجل لأداء هذه الفريضة الركن الخامس من أركان الإسلام فعليك أن تعمل الأعمال الصالحة والأعمال الصالحة بحمد الله معروفة لكم صلاة وصيام صدقه وذكر التهليل وتسبيح وتكبير وتحميد هذه كلها من الاعمال الصالحه تكثرها لان يوم القيامه الناس يظلم بعضهم بعض في هذه الدنيا اما بالسب واما بالشتم واما بالقتل واما باخذ المال ويوم القيامه تكون المقاصه بين الناس بالحسنات والسيئات ما في احد معه لا درهم ولا دينار الإنسان يخرج من هذه الدنيا التي جمعها كلها بثوب له الكفن بدية الأموال يتركها كلها لغيره الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب أمثلة محسوسة للناس حتى يدركونها بعقولهم فقال لهم يوما لاصحابها تدرون من المفلس من المفلس تعرفون المفلس من هو أنتم تعرفون. المفلس الفقير الذي ما عنده شيء فقالوا المفلس الذي لا درهم له ولا دينار يعني ما عنده لا افسدت بنوك ولا عنده عقارات ولا عنده شيء هذا هو المفلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا المفلس يعني المفلس الحقيقي ما هو هذا المفلس الذي ياتي يوم القيامه بحسنات مثل الجبال هذه الحسنات التي نجمعها الان من صدقات وصوم وحج وعمره وغيرها ياتي بحسنات مثل الجبال كثيرة جدا لكن ياتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا ويوم القيامة ما في أحد يسمح لأحد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مريء منهم يوم إذن شأن يغنيه الأب يفر من ابنه والابن يفر من والده ومن أمه والأم تفر يعني هذه الأم التي تقدم نفسها الآن لطفلها يوم القيامة تفر وابنها الذي يحن عليها ويقدم لها ما تريد يفر منها يوم يفر المرء من اخيه بدا بالأخ لدو بعد قليل يوم يفر المرء من اخيه وأمه وأبيه وصاحبته الزوجة وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم إذن شأنه نغنيه كل واحد يقول نفسي نفسي ما في أحد يبحث أن يدفع عن أحد كيف تكون المقاصة بين الناس الله عز وجل لا يظلم أحد لأحد وبشروط التوبة وكما قلنا الحج توبه الى الله عز وجل من شروط التوبه الاقلاع عن المعصيه التي كان يرتكبها ثم الندم على ذلك العمل الذي كان يعمله ثم العزم على الا يعود اليه ثم اذا كانت هناك حقوق للآدميين ظلمتهم اخذت مال احد اغتصبته شريكته أخذته بأي وسيلة من الوسائل فعليك أن تعيد له هذا الحق فمن عمل ذلك فتوبته نصوح صادقة وسليم من جميع الذنوب إن كنت أخذت مال رجعه لأصحابه إن كنت اعتديت عليهم بأي نوع من الاعتداء خذ منهم السماع ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فليتحلل أحدكم من صاحبه قبل أن يأتي اللوم الذي لا ديها فيه ولا دينار إن كانت له حسنات أخذ منها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 حتى تنفد تلك الحسنات وأهل الديون ما زالوا يطالبون لأن الرجل كان في هذه الدنيا يعني معتدي كثيرا بلسانه وبيده وبجميع ما يستطيع طيب بقيت عليه ديون والناس ما حد يسامحه الإنسان ما يسامح ولا والده ولا أمه ولا أبيه ولا أخيه ماذا يصنع تؤخذ من سيئاتهم هم عليهم سيئات تؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيلقى في النار يعني هذا الانسان الذي عمل هذه الاعمال الكثيره هذا مصيره يوم القيامه اذا ظلم الناس وأخذ أموالهم واعتدى عليهم فلا بد ان تؤخذ هذه الحسنات التي اكتسبها في هذه الدنيا ويعطي الاخرين كما في الدنيا الان انسان اراد تجاره فذهب واخذ من هذا مليون ومن هذا مليون فتح له تجاره وأصبحت نفقاته غير نفقاته الأولى لأن الأول كان فقير حاله معروف أهل يقبل منه القليل لكن أصبح صاحب ملايين عنده هذه الأعمال الكثيرة فالنفقات كثرت والأعمال كثرت ثم يأتي الموعد الذي هو لسداد هذه الديون فحينما يسدد هذه الديون يأخذون ما عنده جميعا وتبقى عليه ديون، ماذا يصنعون فيه؟ وكان اسمه تاجر قبل فترة بعد هذا يأتي للحاكم كلما يعمل الحاكم أن يدخله في السجن لأنه أصبح مفلس ما عنده مال أخذ حقوق الناس فيدخل في السجن لكن هل الدنيا سهلة السجن الدنيا أولا سجن الآخرة فهذا مثل يعني يبين للمسلم على أن حقوق الناس لا بد أن تؤدى لأصحابها ولكن سجن الآخرة يختلف عن سجن الدنيا وهو نار جهنم فيجب على المسلم أن يتجنب السيئات جميعا وإذا وقع في معاصي يتوب إلى الله عز وجل إذا أخذ حقوق الناس ويعتدى عليهم عليه أن يتحلل منهم في هذه الدنيا قبل أن ينتقل إلى الآخرة إذن نستمر في الزيارة هذه يعني تنبيهات لإخواننا جميعا وكل واحد في حاجة إليها وأنا أولكم في حاجة لمثل ذلك فيجب علينا أن نحرص دائما على فعل الخير وأن نتجنب الأعمال السيئة التي تضرنا إذن المكان الآخر الذي تسنج زيارته في المدينة هو البقيع البقيع المقبرة التي يدفن فيها موتى المسلمين وهذا المكان يدفن فيه من زمن الصحابة فيه عدد من الصحابة الذين لم يخرجوا للبلاد الأخرى للدعوة ونشر الإسلام الذين ماتوا هنا دفنوا ومن ذاك التاريخ إلى الآن أن الموتى من اهل المدينة يدفنون في هذا المكان زيارة المقابر مشروعة لكن فيه شيء ممنوع فيه زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة أما الزيارة المشروعة هو أن تذهب إلى المقبرة في أي مكان كنت ليس في المدينة فقط في بلادك يشرع لك أن تذهب إلى المقبرة وتدعو لهم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور في بداية الإسلام نهى الناس مرة لانه يخشى عليهم أن يعودوا فيما كانوا فيه فنهاهم ثم بعد ذلك قال لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الاخره فقالوا ماذا نقول لأنهم لما كانوا يزورونها يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله إذا فأخر المطر يطلبون نزال المطر إذا كان نسان عنده مريض يطلب شفاء المريض إذا كان عنده غائب يطلب رد الغائب يعني يطلبون من أصحاب المقابر ما لا يطلب إلا من الله لكن بعد ذلك عرفوا على أن هذا كله شرك وأنه لا يجوز فقال كنت نهيتكم عن زياره الكبور ألا فزوروها فأنا تذكركم الآخرة قالوا ماذا نقول؟ قال قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لكم هذه الزيارة المشروعة تسلم عليهم وتدعو لهم أنت تستفيد لأنك دعوت لإخوانك المسلمين تستفيد أنت أجرا وثوابا لأنك دعوت لإخوانك